اجنين خر امر ذكر مبين فتقلب العرش والروح الامين اجنين خر امر ذكر مبين فتقلب العرش والروح الامين اهوى سبط ثالث ام صحفوا مزقوا اياتي والحروف اهو سبط ذلك ام مسحف مزقوا اياته والحرف ايها الاعراب اين الشرف ايها الاعراب اين الشرف ايو أي جرم كان من هذا الجنين ايو جرم كان من هذا الجنين أي جرم كان من هذا الجنين أي جرم كان من هذا أوليست أو أمه خير النساء حبها من حب خير أنبياء أوليست أمه خير النساء حبه حبها من حب خير أنبياء فالمن ضياع ترى هذا العداء احوى بغض لامر المؤمنين بغض لامر المؤمنين احوى بغض احوى بغض لامر المؤمنين احوى عن حديث المصطفى اين العقل وما قال وما دال يقول عن حديث المصطفى عين العطل وما قال وما دال يقول إن حب المصطفى حب البتول إن حب المصطفى حب البتول فهي منه وهو منها كالحسين فهي منه وهو منهاك الحسين فهي منه فيا منه وهو منهاك الحسين فيا منه من الصحيح لطم الخد والطهر وحوى الصوت على الرائف السطور الصحيح لطم الخد الطغور وحوى الصوت على الرائف السطور فقد الرأس من الضرب يا دور الرأس من الضرب يا وهاوت حين هواء من هالجنين وهاوت حينا هواء من هالجنين وهاوت وهاوت حينا هواء من هالجنين من آه أي صدر انكسر من الظلم أي عين حبس في الظلوع ايو صدر انكسر من قلوبو ايو عين انحبس في غتمو ايو شمس حجبو انا غتلوع وعن العالم اخفا ايدي العالم اخفا العالم اخفا يا زينب إذ حدقت في باب غاء هل غدت تسأله مما بغاء زينب إذ حدقت في باب غاء هل غدت تسأله مما بغاء من يصل الليل في نحرى بغاء أين تسبيحة أم الحسنى اينه تسبيحه ام الحسناي اينه تسبيحه ام الحسناي اينه تسبيحه الله اينه تسبيحه هذا الوداع يا فاطمه هذا الوداع طئم هذا الوداع يا زهراء بعد هذا الوداع يا فاطمة اق الثرار ان كنت تسمح صرختي ونجائيا صبت علايا مصائبه لو انها صبت علا الايام صير خد كنت دا تحي من بضي محمد لا اخشمر فيمي واكا حنا قال لي بل يوم للدليل لوادطي ضيمي وادفع ظالمي في هذا الوداع يا فاطمه صوت هذا الوجع الزهراء يا خاطمة خالقة يا خاطمة فإذا بكت قمرية في ليلها ججنا على غصمين بكيت صباحيا جعلنا دمعك وشاحيا ما ذا على من شمت بدا احمد الله يا شمت ما داس صب